قال وما بِمَا بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالب المؤمنين إن أنا إلا نزير مبين قالوا لئن لم تنتهي وَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَاستَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ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 أتبنون بكل ذيع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بَقَشْتُمْ جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون Emedde kum bir en amin vebenine vecennnetin veun İ ni efa aley kum أم لم تكن من الواعظين